ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم فريحين بما تَبَشَّرُ نَذِلُّ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خلف يسْتَبِشعَُ بَِّذينَ لَم يَ الحَقُ بِجِم مِنْ خَنلفِيجِم أَل خَوفُ الن لَ وَلَهُم يَح يَستَغْفِرُونَ لَنَا مِمَّا نَذَمْتُ مِنَ اللَّهِ وفضل आखिरी oh, yeah.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 stave si na vim ma mi nãoọ i o enfant le la vin staja vol llähi wonsli min ba diima en so Lilladhinna ahsanu minhum wattaqoo an yuranna azim الذي قَاَا لَ لَ م ن صُءِ ن ن سَوقذ يَمَعول لَكُ 7 فزدَ إم نَ وأوقونُ حَس بُونَو اللههُ وأنقله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الذين قال لهم ن صُئِن الن ن ص قدِ جنا لَ فأَزَدَهُ إمََ وَقَالُ سْ مُنَ اللهَّ وَنِ Um Qual leú vi nem matin mi não osúú Taúiu boa والله ذو فضل نظيم لَ في قلَلَهُ ن صُئ ن sao قلَ قُmف se فز فَزَادَهُمُ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَا الْوَكِيلُ quê leú vi nemmet mi nãoá le mim emôú والله ذو فضل النظيم vin na يُرِيدُ اللَّهُ أَن لَّا يَجْعَلَ لَهُمْ عَذَابًا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظيم ان نلن لميذ تروا الكف رب الذين لا يظلمون شيئا ولهم عذاب ال وَلَا يَحْسَبَنَّ النَّاسُ أَن نَّمْنَعُهُم مِّنَ الذِّكْرِ innamā numlī lahum liyzādū ithmun wa lahum 'adhābun muhīn mā يميز الخبيث من الطيب وَمَ كَ نَو وَهُُ لِ يُطُِكُب منَ الغي بِ وَلَكٍِ النَّلهَّ آَ يتَّ فيِي فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتد فلكم أجر عظيم ورسبا الَّذِينَ يَدْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَوْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة Wa lillahi mirathus samaawaati wa l'ardhi wa ma fiihim wa La qad sami'a Allahu qawla allatheena qalu inna Allaha faqeeru wa anaktu ma qalu wa qad lahum al am bi ghayri haqqin wa لِكَمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ هَادِي إِلَيْنَا أَن لَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا ستا يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالفعل فَاتِ وَبِذ قُللتُم فَلمَ قَتَلتُهُ فَلمَ قَتَلتُمهُم إِن كُُم صَادِقين كل نفس ذائقة الموت وإن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ فَوَنَئُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ فَمَنْ زُحْزِحَ ارْيَوْا وَأُدْخِلُوا الْجَنَّةَ تَفَاوَقَ دَفَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا متى فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاذٍ وَمَا الْحَيَاةُ Ol فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الحياة الدنيا إلا متاعه La to la là fi am mua li ku muaô وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَاً كَثِيرًا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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, لتبيننه للناس نسي ولا تكمنون فنبذوه وراء ظهوركم أو ظنوا ربكم فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحب هُنَا إِن يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَأَيُحِبُّونَ أَنْ Pe do bi ma le miè All lo laator se ven nam ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير fi khalq الس samaati wal-awdhi wa til اللَذين يَقُرونَ واللهط وَقُودَ وَلَ يُون بِذم وَيتَ فَق كَرونَ في خَوقِس السَّماتال الأرض وَتفكوناً في خل قس hanaka faqina 'adabanna <pouchanakkahática> walillahi mulkus samaawati wal ard wa Allahu 'ana kulli shay'in qadir Allahu Allah Inna Samawati wa al-arzi wa fi al-layl wa al la-ayati li'ulil al-balani a uh وَيتَفَكَرُونَ فيِي خَلوقِس السَّمنتِ وَل الأوْرُض رَب بَنَ مَا خَلَ قُتَذَ بَطِلَ سبحانك فقنا عذاب النار <تصفيق> ربنا إنك من تدخل النار زيت وما للظالمين من اصا ربنا ان الناس يمنعون Nadi lil imani an aminu bi rabbi kum faamanna ram bena fa u fil lan zu nu bena wa kaf fil na sai رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ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 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سيئاتنا a um... PASTA <laughs> JABA बस أعضوكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع fil متاع قليل ثم نَوْ فِي سَمِهاد لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَن يَنَالَتْهُمُ الْجَنَّةُ li haulna o khalidina fiha com um